قال ويعرف الناس ويتميز من المنسوق إما بعلم تأخذها عن المنسوق أو ظنه وذلك بضبط التاريخ مثل أن يعلم أو يظن أن هذه الآية نزلت في غزوة كذا وتلك في غزوة كذا وهذه في خامسة الهجرة وتلك في سادسها مع تعدل الجمع بينهما وفي حديث جابر قال كل الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العلامة هذه من معرفة الناس ترك الوضوء من ما مس الناس التاريخ مثل وكحديث آخر هو مثله ما يعرفه كذا متقدم الناس معرفة الناس هو هذه متقدم المتاخر آخر هذا بعد I'm sorry. I'm sorry. عندها يقول لك ان يكون هناك ادب لك ان من هناك ادب لك ان يكون هناك ادب لك ان يكون هناك ادب لك ان يكون هناك ادب لك ان يكون يعني بحديث معهم قالوا الوضوء مما مسته النار إذا كنت لحمه ولا كنت أي حاجة مسته النار إذا كنت تقضى الوضوء حين الظاهر قالوا يا عدو الله نعلم له بهم كيف تقول لحنا نتأوله ونقال الوضوء مما مسته النار مراد الوضوء اللغوي وهو وهقس الليلين بس إنما هو قال هنا إذا أمكان التأويل ما أتعذر الجن بينهما أنه لا, لا, ما هو لا مزوغ ولا شيء ما قلت ثبت بالأصالح أنه واجب الوضوء مما مستهننا ما قلت ثبت غير الوضوء اللغوي بس لأنهم بجوك يروا لك أحاديث أن الرسول أكل لحمة مشويه وقام يصلي ولا أحدث وضوء أنا لا زبرجي شيء قال عليكم الوضوء قبل الطعام وبعدك أيضا في براتك الوضوء الوضوء اللغوي هو غسل اليدين قال ابن عباس ما هو ذاك استنكر عليه حين جاب ذاك قال, قال ليس نتوضى بماء الحميم قال بلا ما الحميم مقدوم ما نستهى ورجع قال فكيف فكيف نتوضى بماء عنه نتوضى كينا سنزبر ريه نتوضى ولازم نتوضى منه ما قد ثبت بلا صالح قصة مذال قصة مذال غاية هذا يعني على بناء بحديث يكون منسوخا وعلم أن خبر الأحاد في ضبط التاريخ ونحنه مقبول ومعمول به في النسخ وإن كان, المسخو... وإن كان المنسوخ قطعيا كالكتاب والسنة المتواترة لكون الناس قطعيا وظن ما هو في كونه متصفا بالنسخ سواء يعني ما ينظر ما به مانع ما به مانع أن ال... هو ما بلا يخبر لنا الآحادي لو هي مسألة قطعية سواء لا تقول إنك قلنا سخص أنت القطعي ببنين من عند الحين هذا خبر مقضوعا به يعني ديها آية مقضوعا به أو لا خبر مقضوعا به وجاء شي ينسخه هذا ما هو سابر ينسخه إلا وش مقضوعا به خبر الآحادي خبر لنا إن هذا متأخر لن نقول إنك خبر الآحادي هو الوش الناسخ ولا يجوز هو ما بلا بين لك متأخر منهما وذي بين لك متأخر منهم. عادي. نعم. عادي. عادي عادي. هي من المسألة اللي هذي بيقولوا التكفير والتفسيق لا يجوز إلا بدليل ها؟ لا ما لا تقول بابا النبي الاحاديه الاحدي ما بيا لك المتاخر فقط ولا انت لازم تاخذ انت المقضوع به المقضوعه اي هذه خط ما يحتاج له ما هو الناس هذا, هذا هو نسخ بشيء قطعي الخبر الأحادي يخبر لكن ذيه متأخر فقط قالنا هذا الحديث متأخر إذن ما على العمل ما هو ذي نسخ ولا زبر شيء قبل خطر لين ذيه متأخر عن هذا وهو هو مقبولاً في هذا فقط والناسخ هو القطع دي سوا بس كان متأخر كونه متأخر كونه هو يعني نحوه مثل ذلك كونه يعني أي حاجة يدلك على كونه متأخرة مثل كان آخر الأمرين آخر الأمرين كذا. ولا مثلا سؤال بعد مرات يسألوها هذا علامة أنه أنه متقدم حين جوا يسألوا ويستنكروا من حق البئر بضاعه ويتياكلة وحين يسألوا في الماء هذا و... دليل على أنك معهم أخبار متقدمة كانوا سوا و اظن ان ما في كون متزون بالنس <تصفيق> <تصفيق> انا ايش نفسهم هم بلنقصين نعمل مساله التكفير والتفسيق هم يقولوا لا يجوز التكفير ولا تفسيق إلا بدليل قطعي ولا وارجع اجي واحد خبر احادي خبرك ان ذا صبر كذا ولا كذا قالوا لا يجوز العمل يجوز لا يجوز تعتقد لا يجوز كذا هم بلا خبر لك انه فعل ما خبر لك, لك انك يعني المسألة ما دام الحين معنا دليل قطعي على أنه من زناه فهو فاسق مثلا ولا اذا مقضوع عن بهذا الشيء جاء خبر احادي قال فلان فعل كذا يعني فعاتيك الجريمه هذه عن به انا واجب علي عادي واجب علي اعمل معامل الفاسق لا نقول ها هو تقليد ولا واجب علي اعمل بخبر الاحادي هذا اذا هو عندي عدل ومن اعماله انه واجب علي اعادي ولا أصلي بعده ولا ولا قاعد يارتب عليه كل ذي يعمل الله هم قالوا يقولوا وقالوا هذا لا يجوز التقليد والتكفير التقليد في التكفير والتفسيق لا يجوز لا بدير القاطع الدير القاطع هو علم مسألة هذه هو حتى لا دير القاطع فانه يكفر بهذا والله فاستقبل أما فلا هن يخبرني خلاص فاقبل فاقبل واقبل لا أقول ان هذا لا يقبل لأنها في مسألة قطعية هذا ما المسألة البطعية هي كون هذا الفعل يفسق به هذا المسألة البطعية كون هذا الفعل يفسق به أما كون هذا يقبل ليه أعمل به خبره وأقبله عشرون برشهادة ها عشرون برشهادة أيوة حقة أعلم بقيمة الحفوض عليها خير فلا فهنا لا أقول أني ذا الحين قد قبلت في هذا كذلك ذا المسألة لا أقول أني قد نسخت المقضوعا به بل ويش بل مظنون فلا يجوز هم أبلا دلان يخبروا له بغض لا احد بلا ولا احد بلا خط لين في الانفعال كذا اول مساله شرطها نجي مقطوع ابل هذا مثلا الحين اجى لنا خبر احد قال مثلا من حلف بغير الله فهو كافر هذا لا اقبل من حلف بغير الله فهو كافر هذا لا اقبل انها مساله انه شيء يثبت شيء تكفير ولا به دليل ما بلا خبر احد بغير الله اقبل اعمل هيا سوا اللهم صل على عليه وعلى على محمد والظن إنما هو في كونه متصفا بالنسخ بس أذياء فاتح الظن كون هذا متصفا بأن هذا ناسخ ما هو ذي نسخ خبري على أن استفادة النسخ من الخبر الواحد إنما هو بالتضمن أو الالتزام ومثل ذلك يغتفر فيه ما لا يغتفر فيما اذا إذا كان عصيلا كما يقبل الشاهدان في في الاحصان وين ترتب عليه الرجل مهور يعني بعض الأشياء دهي شروط الشيء بعض الأشياء دهي شروط الشيء هذا يقبل فيها لا ولا يقبل فيها حتى النحو يمسكنوا ديهي وكالوا يسامحوا في الثواني ومدري واشه؟ ما لا يسامح في الآوائل؟ سامح في الثواني ما لا يسامح في الآوائل؟ رب شاتن وسخلتها الدولية مثلا ذا حين الإحصان لا يجوز لا حين ترميه ولا تقول انها زنا ولا إلا اربع شهود لا يجوز إلا اربع شهود ولا ما بين ابيشرتم عليه وهو الرجم يكفي فيه اثنين تقول ان فلان محسن خبر خبرت هنا يقبل ويجيموا عليه هل على <تصفيق>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 مثل الحين اجوا اثنين الشهود يشهدوا ان فلان محصن من لازم هذا الخبر انهم يجلدوه ولا يقتلوه كان جاء تشقمن ولا ازايم بيو يشكل تشقمن دلاله شيء على الدلالة. هذا الجزء <تضمنة> هذا على جزئه مثلا وهو جزء من القتل مثلا ولا جزء من الله. اي ما يقدر يدل عليه <تصفيق> <تصفيق> ولا التزام التزام هذا لا إذا جاي يخبر لك إن فلان مخصن اثنين إثنينه ايه إيه التزام مشكل اثنين هاكبروا ان هذا مخصن من لازم هذا أن يرجم هذا من لازم كلام أن يرجم هذا لازم أحبه لازمه ما بلا قصد التضمن او الالتزام يعني تضمن في اذا هو بأسبر ولا الالتزام اذا هو بأسبر. جز يعني احصان وزناء. اي. سعر. ومن ذلك يغتفر فيما لا يغتفر فيما اذا كان اصلا كما يقبل الشاهدان في الاحصان وان ترتب عليه الرجل. وشهادة القابلة في الولادة وان ترتب عليها النسب. والقابلة شيءهم يعملوا بها شهادة <سؤال> القابلة إنه في ذي ابن فلان ابن فلانة ويعملوا بهم عن النسب لا يقبل إلا رجلين عدلين لا يقبل النساء فيه في النسب <سؤال> بالأصال مع إنهم يقبلوا ولا شهادة القابلة عندها أيه؟ <تصفيق> <تصفيق> ونه الاحسان وهذا ما هو ضرر النساء ايوه <تصفيق> لا لا فالاحسان الحين يقولون يشهدون والله فلان محصن والله يخبرو فلان محصن وترتب عليها الرجم مع ان الرجم اثبت الا باربعه وقبله سالم يعني ده شيء ما هو اصل في محله هو يقبل هيا سوا وذهب الإمام المهدي أحمد بن حان عليه السلام إلى أنه لا يعمل به إلا في الظني لأن لا يؤدي إلى تلك القطع بالظني وفيه أن متواتر السند وفيه أن متواتر السند قد واش قد, قد أسقط القطع ببقاء حكمه ها. قد أسقط القطع ببقاء حكمه معارضته القطعي، ساعة يعني قصته ان المقطوع بها الأول قد أبعد قطعيته معارضة القطعية الآخر قصته في معدها مقضوع عمده يعني في معده مقطوع عمده مقضوع عمده مقضوع عمده مقضوع عارض الله وفي أن المتاتل السنة قد أسقط القطعه ببقائه ببجاء حكمه معارض والقطعي القطعي للقطعي. خلاص القطعي بأن أحد المتواترين المتعارضين ناسخ والآخر منسوب ما بله بلاه معيلك وإن الناس هو المنسوب خلاص فبيان الآحاده معيل للناسخ المعلوم إجمالاً والقطع, والقطع رافع قطع. والقطع رافع وهو قطع والقطع رافع قطع المثل القاضي ربعه قاضي، أخبر لا أحد قبل أخبر لك ذيهم متأخر فقط. بينما بينما. <تصفيق> لا. أن أم كان الجمع بينه، فالأمر بالجمع هو الأول. ونحو أن تقوم قرينة تعي النسخ والمنسوخ ظنا كما ذكره أصحابنا في حديث الوضوء من من مس الدكر أنه يتعين كونه المنسوخ في السؤال عن في حديث. طلب فلولا أنه كان بلغهم حديث الوضوء منه لما سألوا عنه يتنزلوا سؤالهم من دونه منزلة السؤال عن سائر الأعضاء هل فيهم السياء أو ماسي شيء منها وضوء وذلك ما لا معنى لها المالة بعيدة يسألوا ما بشي روضوء يسأل يسألوا عن بعض الأشياء وش جو يسألوا عن مصدقاء ريلا لا بعيدة أو لا قريب يسألوا من شيء ثاني ما حين جو يقولوا فيه مصدقاء رضوء دليل على انهم اردت ان معهم مع قابل من رب اللي على ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان على ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان دليل على انه ان حديث ان ما فيها شيء مثل متقدم من المس ذكر وفلاته بين اللاعبين السلام علي قال سواء ذكر مس ذكر امامتي ده عندهم سوا انا سي ما هذا لنا بالمتأخر من الأول الحين يقول خبر الله يا متاخر ولا ما هذا لنا بالمتأخر مولا إلا السؤال في جديد أنك متبدل ما هذا ما عليك أن يعلم أو يظن تأخره لا أعرف بالتاريخ من أن يعلم يعلم أو يظن قال ونحن أن يظن تعيون الناس ظنن به هذا ما يبقى ظن. لا ظنن يعلم ولا يظن يعني أظن وخبر لا أحد ما قال إن الأظن قبل مدري حنبان علم إذا قدم كلهم إذا كلهم عملوا عملوا عملوا في الدارين قديها مثل المسح على الخفين ولا ذا يقدو معلوم إن ال المسح على الخفين مش قدم الحين جوه يروه أنا رويت عن أكثر الصحابة ولا عن قديم كلهم ولا؟ قلنا لا أصدق هذا الكلام لا الحديث ما أدري إيه يقولنا لاين خبر لا أحد ما قال إن الأظن فاذا كثرت الروايات فاجبتها فوكستها سواء بدك من بدك بامانت هو قالوا وش قالوا وش قالوا وش الخفين وش ماذا يفعل هذا هو ما يفعل هذا هو ما يفعل هذا ما هذا هو ما يفعل هذا هو ما ما يفعل هذا هو ما يفعل هذا هو ما نا يا بلان بعدها حين ودين نصلي ونخلق الشوارع ونجي ونروح ولا ها؟ نكسي بولا بصبت المراد بعد تخوض بين القمايم وبين كل شي في شوارع راحيان ودهو قلتون لا المره الحين حفي الله عليها اي جا له نزعوه ما هي نظهر فيها امانه امانه في سعوديه يمين فيهم فيه مضافات وجوراحلهم اكثر السيارات والخبزي مثل الحين يجيه جد دائم الحين ما بلا زف على طول رواحلهم ما توسخ يجيه نظيفه من الحين يجيه جد على طول احنا اشتريها ومشينا من البيت ومقديريها. الحج وقال لها شعر ولا شعرين. ها? فارينا زلغة. لا قصدي هو. فوشو. نظافة. للعنب يا ابو ما لا تغيين. لا تغيين. مدرابهم قصر ايها ومصر ايها. ها قبلهم يقولوا يستباح بها السلام. ما هم طهر. <تصفيق> هل تريد ان تتعامل معك ان تتعامل اما بعد فتحت لكني اقول لك ان تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم ما, هو؟ ما هو يعني؟ اللهم صل على هذاي سجل والله خبل وصيح قا <تصفيق> وذاك منا وحديث طلق رواه أحمد وأصحاب السنن والدارقطني وصحاحو جميعهم جميع الحفظ وجمعهم الحفظ جمعهم الحفظ ومهما يشيدوا كون مثل هذا السؤال قرنتوا لنفس ما راه البخاري في الجامع الصحيح عن سعيد بن حارث قلت لجابر الوضوء مما مست النار قهه الوضوء اصلها الوضوء ولا كل الوضوء واصلها الوضوء لا تسالوا لا تسالوا لا تسالوا لا تسالوا لا يعني لا تسالوا ما قال لا تسالوا لا تسالوا لا بعضهم لا تسالوا لا ما بالشيء. تسالوا لا رأيتم رأيتم الذي يكذب بالدين الوضوء مما الوضوء سواء من يحذبوها معنا عليه الوضوء الوضوء مما لا لا ما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 هذا التحريف من البيت واخر ايه ايه الوضو انت عند الله، سيب قلت الوضو مما مسجد النار قال لا وكاختلاف الصحابة في مسح النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الكفين اكان قبل ما اذهب بعدها اقول له, له عليه الصلاة والسلام بان هذا ناسخ وهذا منسوخ، عبد الرحيم عبد الرحيم افتر بردن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 ونهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ الا في سكه فاشربوا في الاسقيه كلها ولا تشربوا مسكرا رواه مسلم من حديث بريره الاوعيه في خفمه قال في حديث غير نهيتكم عن النبيذ في الاسقيه فاشربوا ما ما ما بدال ما بدالكم ولا تشربوا مسكرات وايش في الناس في, في كل هذا ها ها سوا سوا هذا عن يشربوا من ولا يشربوا في الأسقيا بعضها يتخذوها من ال... قالوا حقت الدبّا ولا حقت الكذا جفنا جفان ولا حقت الله بعضها جيه حار قد تخمر صراحة. بعضها حار ره تخمر يخمل ها والجو هذا ما ترى لكن بحاجة يجاؤوا نام عندها ورجع قال اشربوا في كل سقا ولا تشربوا مشيرة أي سقا سواء جفنا ولا غير جفنا <تصفيق> <تصفيق> ما بيجي كذا نهيتكم عن النبي إلا في سقا ما بيجي كلام كونوا هايتكم عن النبي في سقا ولا في العدل ها كيف قال صحيح صحيح يا زين الدين الوراق قالوا هذا را شديد الله ولا حندم ولا مزفت قلت النقير أصل النخلة تنقر ويتخذ منه ضرهم والدباء القرع والحندم الجر الأخضر إنما نعان هذه العائلة لأنها حرارة يشد فيها النبي رواه مسلم من حديث أو إجماع كالإجماع على ترك قتل شارب الخمر في المرة الرابعة والإجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا كما يجي لكنه يدل على وجود ناسخ لا بقول الصحابيين بأن هذا ناسخ وهذا أجمعوا دليل على أن معهم ناسخ كان يقتلوا فراب ورجع أجمعوا على أنه لا يقتل في هذا هو دليل على أن به دليل ناسخ له. لقد اردت ان اجمع هذا على أنبه يعني هذا يدل على ان اجمع هذا اجمع هذا اجمع هذا اجمع هذا اجمع هذا اجمع والاجماع لا يكون ناسخا ولا اجمع هذا اجمع هذا اجمع هذا اجمع هذا هذا اجمع هذا الايتهاد قياس. والقياس معهم نص الظاهر فالرابعة بعد الرابعة. بدون ما المستين في الارض. عندي قدير رابعة ولا? اش باهيت? اليوم المستين في الارض انا بلا واحدة. لما جاء دي يجده منادي قال لا يجده ابو لا يسلوه بس لما جاء دي يجده لا وعدي عزرو ذيكاد أياسه ولا بيقول صحابي. لا لا, لا كان يقتل بعد الرابع والرابع يقتل للحين قال لا تبسلوه <تصفيق> <تصفيق> ساعه خمسه ساعه هيا قبالنا ودعينا أن نودي نحن نحن نحن نحن نحن نحن أو نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن بعلمه أم لا. نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تكلم> <تصفيق> أعرف <البارك> الله في <العلمة> <تصفيق> <البارك> <تصفيق> <البارك> علم لا أنت بعبي خلاص قال بقول صحابي يعني هذا كان أول الناس يعني قول الصحابي لا يقول لصحابي بأن هذا ناسخ وهذا منسوخ هذا لا يعمل به ماهو ماهو ماهو لا واحد لا إنه قد يكون غالب قد يكون عن اجتهد قد يكون كدا ما من المسألة هو إنه هذا هو متأخد ماهو <تصفيق> غير <تصفيق> قرده أما إذا قال <تصفيق> لا. حين يقول هذا هو متأخد ولا قال هذا متقدم ولا هذا في قصر كدا وذا ثاني أما حين يقول هذا ناسخ وهذا منسوخ وهو يحتمل هو عنده قد يكون إيجادهن هذا ناسخ وهذا منسخ عندي يكون هذا منسخ عندي فلان وعند فلان ما هو لا من قال من قال هذا لا ما قلنا هذا لا <تصفيق> تمام لكن ما حين يقول هذا ناسخ وهذا منسوخ فأنا قد أعتقد أن هذا ناسخ لهذا فالذي أنهم دل حينة فيجيك فيها آية هذا الآية منسوق والعالم الثاني يقول هذا الآية ما هي منسوق عادة معمولاً با. بالدليل على أنه قد يختلف الاجتهاد فيها نفس المسألة أما كون هذا متأخر ما هم مختلفين فيها مثلاً في قزوة تبوك وذا قال في قزوة في بدر هذا دا الناس دائرين هذا مثلاً هو أبلا جاي يخبر لك أن هذا في قزوة باتر. تعلم نذية غيرها متأخر. لجواز أن يكون عن اجتهاد نذية هذه منع. لجواز أن يكون عن اجتهاد. سواء صرح بعلمه علمه أم لا يعني أعلم أنه منسوخ ولا ناصر. وسواء كان الأول معلوما أو مظنما لحصول التجويز المذكور. لأن الإنسان كثيرا ما يعبر عن ما قوي عنده بالعلم. أنا أولي المنسوخ. وشئ. سواء كان الأول معلوما المنسوخ أو مظنما. لحصول التجويز المذكور مبلع عميتي لا لا سواء ما هو صح سواء لا تقول مبلغ إذا هو معلوم لا أعمل به أما إذا هو مظنون لا أعمل به قال سواء أيوة تعمل بقول الصحابي سواء قال معلوم الاول ولا لو كان أول مظنون لا تعمل بقول الصحابي هذا لأن لا قال الصحابي هذا قد يكون عن اجتهاد منه، فاذا مختلفين الناس فالناسخ والمنسوخ ناس يقول ناسخ ناس يقول لا ما هو ناسخ قال أهم التفقين على فقد يكون بلا اجتهاد منه لحصول التجيز المذكور بان الإنسان كثيرا ما يعبروا عن ما قوي عنده بالعلم ذكر ذلك القاضي عبد الله الدواري رحمه الله تعالى وقيل أنه مقبول مع التصريح بالعلم. في نسخ المغنون دون المعلوم اختاره صاحب الفصول وقال الشيخ ابو الحسن الكرخي يكون قول الصحابي حجة إذا أطلق ذلك إطلاقا فقال هذا منسوخ لأنه لو لا ظهور النسخ لما أطلقه بخلاف ما إذا قال نسخ بهذا هذا نقول هذا منسوخ بهذا يا <تصفيق> <تصفيق> <متحدث> <متحدث> <متحدث> هذا هو ابلهو يجي لك ما هو هو ما يجي لك ما يهدى يدري ابديهم مشاهدين الرسول الله هذا ناسخ لهذا انا ما ادري هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انه عن النبي اذا المساله قد جاء قد جاي لنا في المسألة إذا كانت المسألة اجتهاديه وله مجتهد و فيها مسرح يعني اذا لا لا يعمل به نام رسول الله ما بين إذا ما هو مجتهد ولا المساله ما هي اجتهاديه ان احنا عامنا من رسول الله فهذا اذا هي مساله هذا الاجتهاد فيها مسرح جيبهم مال قال اذا بعدين بقى يقول آيات, ايات السيف نسقات مدري كم من الآيات وبعضهم يجي يقول لا ما نسق شيء بل نسق مدري كم إذا أنا قد أقول يمكن الجمع بكذا وكذا وكذا إذا أمكن الجمع كيف أقول إنه ناسخ ما أصبر ما أصبر لا كيف باي سبر أقول ناسخ هم وعطيضا بأنه يجوز أن يكون أضرقه لقوة فنه وفي المسألة قول آخر أنه يكون ناس خمط لقال لأنه لا يقوله إلا عن نقل الغالباء وهذا رأي من يركت مسك بالأثر يعني بقول الصحابي لا يريكم الصحابي يعتبروا الأثر إذا قالوا الأثر بعضهم هو بمعنى قول الصحابي لا لا بمعنى قول الصحابي قول الصحابي هذا النحاة <تصفيق> يعني بقول أثر أشياء بعض الله يقول في الأثر